<تصفيق> أعِزت يكتبي حركية، <تصفيق> بس كده هو هاد إن شاء الله. ولذلك هنا إيه؟ ولذلك نقول سبحان الله، فيرعى <تصفيق> الإسلام العورات محفوظة، لازم تكون عورة الإنسان محفوظة. هنا والشريعة ليست فقط عورة البدن، لكن واحد قلنا عورة البدن، وقد تكون عورة الطعام. واحد قاعد يأكل في وقت معين، راح داخله واحد في الباب، قاعد يخبط عليه وداخله الدواعي.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 البيت الصبح يمكن أن يكون منظم الأولاد مثلا رمين ده هنا ده هنا وده هنا ورحت فجأة رحت جيانك أو جايلك الضيف ده الصبح مش من حق وليس من الإسلام لابد لأن دائت هو سبحان الله هو بالشكل ده ممكن يطلع على عورتك التي لا يجوز أن يطلع عليها أحد إلا أنت فقط شايفين الإسلام يحمينا من كل شيء زي حتى من أضبط الأشياء اللي احنا نظن إنه لا يحمنا من الإسلام ولذلك يقول في ذلك والبدن عورة حتى ثيابه ما حتى ممكن جدا يطع عليك مثلا واحد عمل صوبي يلبسه مثلا في البيت يكون صوبي مثلا متخفف أو كذا أو كذا مش من حق أي إنسان يجي له يهجم عليه فجأة إما يكون الأمر في استئذان لأن في ذلك الأمر عورة لأن هو كذا تحد تعب حدود الله عز وجل بأن يفعل ذلك أن يطرق باب أي إنسان في وقت المفروض إنه ينور ان في غير مناسب هذا الوقت. ولزميل قيل يقول النبي علمنا أن بيصل الله عليه أن يجب أن يطلع أن... يحب أن الإنسان يحب أن يطلع الناس عليه وهو في حال التجمد. مش حالة عروت بينا سواء في الطعام ولا في شرط. فيدي واحد إنسان جاي مثلاً كسر من الخبز وطبق صغير بيأكل فيه. مش عايز حد يشوفه بيقول كده مش عايز حد هو حر في بيته. اللي ممكن جداً لو واحد دخل يا ده بخيل قوي شوفي بيعمل ايه؟ هو دخل عينه أو مكان ما فولد إنه همش من حقه ينظر إلى هاي دخل لقيت عليها سوبي مثلا في حاجة في بقعة مهمة ما في كذا شوفي لبسه ما اللي ما أنت اللي, اللي جيت في وقت لا يجوز بالإسلام ما ان فولد أنت تتعلم أداب الإسلام قبل أن تهجم على بيض ولذلك نا نقول الأدب ثاني انسان مريض انسان مريض مثلا يعني سبحان الله احيانا بيكون الانسان المريض بيحس انه عنده عورات ما يحبش حد يطلع عليها بعض الناس تصير، تصير اصرار شديد لا لازم اروح عشان هو نفس المريض بيقول لك بلاش يا انا مش عايز حد يطلع على حد يشوفني خلاص يبقى هنا سبحان الله من حقك تصون كما هذا الإسلام يدعون ذلك ولذلك أن يتجمل ولذلك أن الإسلام يدعو للإنسان أنه يتجمل بالصورة التي يحبها سواء في سلبه، سواء في طعامه، سواء في نظافة بيته، سواء في في كل شيء يعني إذا منعورة بس مش أنه يدخل عليك أو تطفل عليك تلاقيك لبسة سو مثلا عريان أو كذا، لا, لا لا لا لا لا، صور كثيرة جدا ولذلك نقول فإن الناس لا يريدون أن يطلع شخص على بيوتهم وهي على غير ترتيم ما لو طلع على بيتك هو على غير ترتيب يبقى طلع على عودك خلاص مش من حقك مش من حقه ولذلك إذا استأذن الشخص على إنسان في بيته وفي غرفته وهي ليست مرتبة هي طر ديصر على ترتيب يمكن مش قادر يرتبها يبقى هو هاب في وقت وقت ايه؟ الطلع نعم ولذلك في الاستئذان مراعي الاستئذان ملخص أن الاستئذان مراعي لمشاعر الذين لا يريدون أشياء ليست من المناسب أن يطلع عليهم إيه دها النسبة الاستئذان مثلا الخاص بالنسبة الاستئذان اللي هي بالنسبة الاست الاستئذان نقطة بالنسبة العام شوفون عم بي سبحانه وتعالى يقول في كتاب جايعها الذين لا تدخلوا ملوتا غير بيوتكم حتى تستأنسو خلي بالك الاستئناس هنا أكتر من الاستئذان حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها ذايلكم إيه خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحد فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا ترخلوها حتى يؤذن لكم وهنا تأتي مسألة مهمة جدا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله إيه بما تعملون عليه شوف المسألة دي إنك تدخلي بيت أو تستأذيني وصاحب البيت يقولك ما يردش عليك وتترابي ما يردش عليك طب بعض الناس تضرب مثلاً تحت تضرب مثلاً لو الإنسان عنده جرسين جرس تحت وجرس مثلاً فوق تضرب تحت ما ردش عليها تحت طلع له فوق هيفتح هيفتح نعم هروح له هروح هيفتح هيفتح أبا أبا يروح واقف على الجرس يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب على الجرس قد يكون هذا الإنسان في أي موضع من مواضع بيته أو في أي وضع يكون عليه في بيته عين أدب الاستئذان هنا يأتي بعفين الإسلام. لا الإسلام بيقول لك خلاص طالما هذا الشخص يعمل لك جرس تحت يبقى هو هذا الأمر يهم جداً جداً يبقى المفروض إنه يأخذ الأمر من تأخدي لو فتح وقال نعم يبقى خلاص كيففتح باب للايه؟ حاضر لو هو ظروف تسمح تفضل لكن هنا في الإسلام سبحان الله هذه أول آية من آيات الاستئذان؟ وهي آية الاستئزال عن اللي أدبها رب سبحانه وتعالى عبارة شوفي كان الرجل في الجاهلية بيقولك إذا لقي أخاء لا يسلم عليه بس حييت صباحاً وحييت مساء ونحو ذلك فربنا أبدالهم إيه؟ تحية السلام وأنفع ذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى ولو دخلت بيته ما تدخلش بيته وهذا من باب التحريم لا تدخل بيته حتى يأذن لك في دخول البيت فبذلك ربنا سبحانه وتعالى لن يقولك إيه؟ في تستأنسه الاستئناس من إنك آنس الشيط يعني إيه؟ إذا أبصره روزاهي يعني كان مكشوف ذلك الشيء مكشوفاً يعني والذيك قيل الاستئناس ضد الاستحاش هنا في النقطة دي تستأنسه ليس فقط معناها تستأذنه؟ لا، لأنت تستأذني وتلاقي اللي قدامك قالت أهلاً وسهلاً تحضره تحس إنها إيه؟ أنا سيد لكن استأنستي استأنستي يعني استأذنتي وفاق ذلك شيء استأذنتي لقيت اللي صاحبة البيت بتقول لك طيب على مضط كده يعني هي عندها ظروف مثلا كده طب طيب طب طالع الجايان الجاي هو ده يبقى ده مش استئناس ده انت استاذنت ولا ذلك هذا الامتئناس وليس فقط معناها تستأذن فهي أعلى درجه من الاستئذان الامر ده يا جماعه الدرس بتاع النهارده يهمنا كلنا اللي يهمنا بره البيت وجوه البيت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حتى يستشعر الذي يستأذن جاي الانسان مثلا في وقت بعدين وطول اليوم تعبان او صايم او كذا تيك ساعة صلاة المغرب تيك الجرس بيضرب لا ده مش من اعلام الاستئناس ولا من اباب الاستئذان عليمه يمكن اديله تليفون ناخد وقت مناسب او ايده لسه هنتكلم عن كل ده لسه هتكلم عن كل ده طبعا فهي اعلم الاسم حتى تشعر ان صاحب البيت انسه لبيك اكسان أني سل يودك أو ففيها إشارة لطيفة إلا أن الزائر لا ينبغي أن يدخل هذا البيت إلا إذا تبين له حال صاحب البيت وفيها إشارة لطيفة إلا أن الزائر لا ينبغي أن يدخل إذا تبين صاحب البيت لا يرغب في دخولي. طيب، تفضل، تفضل بنوع من إيه عن ظروف. <تصفيق> طيب خالص حاضر يعني. هو نفسه نفس مشوق الذيله يعني. يبى لا استئناس. لا. <تصفيق> لا هذا لا يز لا يكون. فلما والزيق قال ربي حتى تستأنسه عرفنا ان المسألة لابد ان يكون معها مع الاستئناس مع الاستئذان ونص الاية دي بنقرأ كثير جدا في الكتاب الله يمكن نتفكر فيها لا لا والله لا نتدبرها حتى بتستقنسه عادي نقرأ ونقرأ ونقرأ ومش فهمين ان الاستئناس ده انك تستأذني ولما, تست... ولما تستأذين منه لازم يعنس بوجودك يبقى سعيد بوجودك يعني, يعني اه دا انت هتأنسينا زي بالظلط ما ناسها من زمان يقول ايه كل شوية يقولوا للضيف انستينا انستينا سعرض ده يبقى جدا يبقى قاعد طول النهار قاعد كل شوية وقاعد القاعدة صاحبة بيت عايزة تأم تطبخ لأولادها وعايزة تعمل بقى نوشة ظروفها وعايزة تشوفها احوالها فصاحبة البيت كل شوية تبقى انستينا يعني خلاص بقى انستينا بقى كف لكن ودي برضو ايه القعدة جميلة وقعدة مع معايني الأول ما كانش فيه استئناس لكن كان فيه, فيه استئزان فقط لكن كان فيه استئناس؟ لا أغلق بالزفط كده الأخت بتقولي يا بخت منصاره وخفف لا يا أحياني فنقول هذا ليس فيه استئناس كما أقول ربي حتى تستئنس تحس بالألس بتاع واحدة مثلا رايح لها يعني أي إنسان مثلا رايحها لها أي إنسان مثلا في وقت لا يكون عايزه ناء عايزة تعمل أي شيء عايزة افئينا لا منشغل بأي شيء ودي منشغلها طبعا هي برضو عندها زي ما كانوا سبحان الله و خلصة الصحابة والتابعين كلا المكان يجيكم حد وكان لا يستقنسوا بيه ويسألوه احنا تقلنا عليك يقول اوه والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني الامر ما كانش قطعا صراحاء لكن احنا لما يبقى الامر فيه تفقيل جدا ومزيادة عن طول تعبناك وتقلنا عليكم لا والله يعني احنا احنا ببنكد كمان مع ان الامر لابد ان يكون في ايه نعم وليس الأمر مجرد أن يكون إذن بل لكن فبعض الناس إذا استأذنت عليه يتردد، ويقول إيه تفضل ولكن لم تخرج الكلمة يقول اللم تخرج الكلمة بناشس طيبة فإذا كان كذلك لا تدخل حتى تستأنس فهمتوا النقطة دي؟ فهمين نقطة إن احنا كنا زمان بيقولن استنا استنا استنا يعني أذنت ما طبعا كانوا زمان قبل كده ما ممكن يجي زور حد لو قال عملوا إيه ممكن ييجي زور يأخذ إذن وصاحب البيت يكون عنده ظروف تسمح في مش قادر عنده ظروف تسمح تبقى الحاله دي ايه ولذلك شوفوا يقول ربي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تقولوها حتى يؤذن لكم مع ان ما فيش أحد شايفه ما فيهاش أحد لكن لقيت بصيتي كده ما فيش فيها حد طب برضو قبل ما تدخلوا استاذنوا لكن لو حد او حد دخلت بره وبس ايه ولذلك نقول وقول ربي هنا في نقطه جدا وإن من قيل لكم ارجعوا إن لم يجيبوا للدخول. لو هن أصبحنا قلوا والله منشغل. وإن قيل لكم ارجعوا، أي لو يجيبوا في الدخول، بل ردوكم ساكتوا ما رضوش، ما رضوش على الدرج. يا ترى تعمل حاجة الاثنين؟ الإنسان يعمل حاجة الاثنين. أبدا يا إما يضع يده على زر الجرس، لما يح يحرقه، يستمر يضرب، يضرب، يضرب، يضرب، يضرب. بإزعاب شريط. الثاني مش قادر يقوم تعبان. مش قادر يقومون شغل يعمل حاجة في بيعمل في أشياء كثيرة جدا ممكن الإنسان يكون لا هو من الثاني مصر حيصحيها صحيح. هقومه هقومه هقومه مش مشكلة. فيفضل يزرب ولذلك شوف الأدب. هنا يقول له إلا لم يجيبوكم في الدخول برندوكم أو قال ارجع معلش بعد إذنك ارجع. تخيلي بقى المشكلة. لو واحد دلوقت في الزمن الحالي قال لي واحد. مشكلة. لا ارجع. إن طيلة لكم ارجعوا او ليس الوقت مناسب او يقول له مثلا ايه ليس الوقت مناسب لو طرق بشكل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا او بين الرسول صلى الله عليه وسلم لو طرق باب واحد وقال يا اخي ضرب له جرس الجرس فقال له معلش يا اخي بس صنوف دلوقتي مش مناسبة انا غير متهيئ حاليا او اهل البيت مش متهيئين حاليا لاستقبالك او اي عبارة من العبارات التي تشير لها ايه يرجعوا او مثلا احسنتي او مثلا عنده ضيوف او عنده مثلا ايه مثلا لو كانت مثلا امرأة وعندها محارمها مثلا رجال وبعدين بعد كده متحبش انه مثلا لو جالها ضيفة امرأة متحبش لا هي يعني نعم فتقولها ماليش الوقت مش مناسب يا ربي مقطع مش مقطعات السلع لا مقطعات الايه ولذلك هنا في هذه الآية بعض الناس الآن لو قيل لهم ارجعوا لثارت ثورتهم وثار ووقعت الخصومة بينهم بين صاحب البيت وهاجوا ودفضل تقول لك ما نجيت لي, لي كنت رجعتين وما قالوا وقالوا لا نأتيك ولا نكلمك أبدا كيف تقول ارجع؟ ازاي تقول لنا ارجع؟ ازاي نجع عند بابك وترجعنا؟ ازاي تطردنا؟ هم اعتبروا طرد مع علم الآية واضحة ايه؟ بعض الناس يكبر عليه ذلك كلمة ترجع، بل يكبر عليه جدا أن يقول وإن قيل لكم أرجعوا وإن قيل لكم أرجعوا فارجعوا وأزكى لكم يقولنا النجدة، وإحنا ما من شلونت الأبد اللي جرى كعم البيت وانت ترجعنا، ولذلك إحنا أيام كثيرة من الكتاب إحنا ما ناس الاستئناس وما أثمان قول ربي في إن قيل لكم أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم الآية بتاعة الاستئذان الخاصة دي استئذان داخل البيوت كنا زمان من عميلة. كان الزمن الأمهات كنا في أوقات لا يمكن نطرق غرف نوم والدينا أبداً وكان لا يمكن حتى الأب يدخل على غرفة بناته حتى الأخ لا يمكن يطرق على غرفة البنات دلوقتي وقت العملية ايه اوه يعني في اي وقت ممكن يفتح وندخل بزير شوفوا الآداب الاستئذان فقام ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يستأذنكم الذين ملكت الايمانكم واحد ولادنا لم يبلغوا الايه الحرامه الحرامه منكم شوف خلي بالكوا انهم يبلغوا ده لسه لكن يميزوا النسان لكن هو صح يميز لكن لو ولد عنده طفل عنده سنتين مش هيميز حتى لو شاف مش لكن دلوقتي بيميز. دلوقتي ما شاء الله بالله. الطفل عنده من زي ربنا عخيم للجن من الجن انه لكن يبقى يميز ويعرف دي حلوة ودي جميلة ودي كذا وما شاء الله ويوصف لك اه دي لا يميز يميز يقولك دي اه جميلة دي يميز اذا يميز في بيقولك ايه هنا ثلاث مرئية والذين لم يبلغوا إيه الحمى منكم ثلاث مرات كما قال ربي ما هم ما هي هذه المرات من قبل صلاة الفجر وقت المراه وقت الانسان بيخلع سيابه oare al unuia nu e multe xifte și nu e cald și căză. Ce e în Dabiyu? Dabiyu? Dacă e înainte, dacă e multe xifte, când îți scrieți abdululădul, că? Aia e bine explicat. În locul în care e multe xifte, în cazul abdululădul, e bine. La cuvântul xifte, e bine. La cuvântul xifte, e bine. La cuvântul xifte, من بغضوا نمن الرطن بكذا كذا وحين تضعون ثيابكم من الظهر وقت الايه الناس بتدخل في الوقت ده اللي هو وقت ما وقت اللي هو بعد صلاه الظهر يجي الانسان يرتاح شويه ممنوع حد يدخل على حد رب وتعالى في كتابه وقال فيه وحين تضعون من الظهيره ومن بعد لماذا من بعد صلاة العشاء؟ عشان خلاص، بعد العشاء ده في نوم مش فيه صهر على التلفزيون وكده لا ده هو حدد ربنا سبحانه وتعالى ان بعد العشاء النوم يا رب يرزقنا كلنا ذلك الناس زم ما شاء الله الله خاتي قالوا ما تحلق ومش السماء إلا بعد بايه؟ ناحية يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى يأتينا بالأمر ايه؟ وحنا بنفع العكس ما يأتينا ربي سبحانه وتعالى ديه في باب ان هو العرض لكن ليس عليكم شووا جولك ايه؟ ثلاث عوارات ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم ايه دناهم بعدهن اللي اكتوافون عليكم بعضكم على بعض يعني كذلك يبين الله لكم ايه الايات والله عليهم الحكيم وتأتي برضو في طف البلوغ لو الطفل بلغ الحلم فيستقديمه ايضا كما استقدم الذين قبلهم اللي لم يبلغ الحلم برضو اللي يميز واللي يبلغ الحلم اللي هنا فيه استئزام الايه دي عامد مثل الرجال والنساء يعني ما تدخليش سواء على حد سبحان الله يا جماعه لما تيجي تشوفي الرجل الرجل اراد يدخل على امي بينول استئذان فادبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا احب ان ترى وهي ايه ايه يعني انا عارف انا امي يا رسول الله استاذن انت طبعا تستاذن على امك ما تدخلش عليها من غير ما تقول عليه حتى لو بنت وحتى لو بنت حتى لو انت بنت يمكن تكون الأم متخففة أو كذا أو كذا أي إنسان لازم يدخل خاصة هذه الألقاب التي نهى ربي سبحانه وتعالى فيها في الكتاب لأن الصيغة هنا للرجال والنساء للتقليل فالنساء يدخل في ذلك مع الرجال لأن النساء من باب حفظ العورة إيه؟ طبعا أو من ذلك يقول والذين ملكتنا وقود بيه الذين ملكت أيمانكم سواء كانوا بالغين أو غير بالغين نفس الحكم الشرعي هنا قال ربي سبحانه وتعالى هؤلاء اللي هو والذين لم يبلغوا حُلما منهم ألقنا الأحرار وليس النراد الذين لم يظهروا على عورات النساء اللي هي الأولينين اللي هم لم يظهروا على عورات النساء يعني إيه يميز كما قلت لكم المرأة جميلة المرأة فيها كذا المرأة لا مش حلوة يعني يظهر يميز هنا بقى بيتكلم عن إيه الأحرار ولكن إيه برضو سنهم إيه بالغين أو يميز هنا في قل رب سبحانه وتعالى أو قات الثلاثة دي اللي هي بنقولها دين أو قات الثلاثة الاكتاف ربي سبحانه وتعالى هي أوقات التصرف الإنسان براحته بعض الناس ما تحبش تروح تخبط على الناس قال في الوقت ده إذا كان من خارج البيت يروح من من داخل البيت لهم حرمات فكل من إذا من باب أولى من خارج البيت أو لا يعني لما تيجي من داخل البيت ربنا قال لهم ما تستأذف الأم ذي ما تدخلوش عليهم في الأوقات دي فما بالك الناس اللي بتخبط على الناس بعد صلاة العشاء او وقت الظهر وقت القيلولة او بعد اللي هو وقت اللي هو الفجر واحد يريح يترك على الانسان ويقضي صلاه الفجر وزي ما معناها زي سبحان الله التليفون ساعات احيانا يجي لك تليفون وكر جدا جدا جدا, جدا وتتصودي اه يعني ممكن تكوني نسيتي انك تسيبيه ايه فتسيبي سبحان الله مثلا تكوني نسيتي نسيتي الفيشه محطوطه تلاقي التليفون بيضرب بيضرب في اوقات النهاري في حاجة تقولي حد مات بديه انت تقولي اكيد حد مات قالوا لا بس كنت بسأل في فتوى سؤال ما هو ده برضو لأنا مش بهمين المسألة بالمرضة يعني ما يفرق المسألة مش موضوع ولذلك كنا أما بالنسبة اللي هي اللي بيحتاج في الأوقات الثانية اللي هو لأجل المشقة، لأجل الطاف بالخدمة، اللي بيقوم على خدمتك اللي هي يملك أي أمان أي عريض، اليمين او كذا، هو بعض الأوقات بتقوم على خدمة فدي دخل عليك خرج عليك الجنب حاكل بيجيب لك خاص، يستأزنت في, في ايه في الأوقات اللي هي أوقات الضرورة، ولذلك نقول في الأوقات التي عرفت دي اللي هي المفروض الإنسان، وقوله سبحانه وتعالى يستأذنكم لفعل الأمر، اللي كذل عناه ينبغي أن نربي عليه أولادنا، ينبغي كل إنسان أن يربي أولاده على الأدب الاستئذان. حالياً كثير من الولد تربي قبل, قبل على قلب الاستئذان ده, ده ممكن جداً الولد أو الطفل يدخل ويبقى يميز وغرفة نم والدته جانب غرفته يروح داخل وفتح الباب وروح في بعض الأولاد بيعملوا كده لكن الأدب الصحيح إنهم يفهموا خلاص هذا الوقت لا يجوز فيه طرق الباب حتى طرق الباب حتى طرق الباب إلا وكان القمر في جلل وفيه مثلاً كرس في البيت نص الله لنا العافية ولازق يجب أن تربى أن تربّ الأطفال على عدم أتحم غرفة نوم الآباءيني إلا بإذن ويربى الأولاد خلي بالكم على ألا أل يدخل الواحد على غرفة الآخر إلا بإذن حتى داخل البيت الواحد فقد يغير إسنان ثيابه، ويكون في يعني زلك سبحان الله ما تيجي لك واحدة مثلا في البيت ولا تطلع عليك غطّ فرد واحدة مساريق في بيتك المفروض إنها ما تقولش عليك غرفتك اللي أنت فيها غرفة نومك، قد تكون تغيري ثيابك، سيابك إلا ما تقول أدخل من برا مش تدخل وحط نصها تقول أدخل وهي جوة لا لا المفروض أنها من برا من بعيد تماما عن غرفة لازم تسأ تقول أدخل ولذلك نقول سبحان الله يا جماعة إذا كان الأمر ده لأم الاستئذان عند الإنساف لما تكوني عن حد برضو علمنا القديس إنه هذا نوع من الأدب أشرنا إليه ربي سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسأ أخا كنت في مكان مع أختك ومع كده أو, مع أو مكان حتى حتى وانت في المكان وانت مع معلمتك انت خارجة زي ما دخلتي تقولي السلام عليكم وانت خارجة طب سلام عليكم واستأذم يعني شوفي أدب الاستئذان يعلمنا أدب الاستئذان إذا كان ذلك خارجا أو داخلا ده لا أدب مدى الواحد بيت الواحد واحد زيارة البيت داخل وقعد معاه واستألس بيه وهو يمشي؟ تأذن لي أمشي؟ تأذن لي تخيمه يسأله أنه يأذن له يمشي ما هذه التربية؟ ما هي التربية الإسلامية الجميلة دي اللي يربينا عليها هذا الدين؟ فإذا كنت عند شخص في زيارة فالأبد إذا عدت الإنصلاف ان تستأذل قبل أن تقوم وليس أن تقوم وتمشي فهذا احترام لصاحب البيت أو صاحب الدار ولأخيك المسلم حتى إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم إذا بدأ كما يقول النبي فإذا بدأ أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بحق من الآخر، يسلم في الأولى ويسلم فين في المشيء ولذلك الحديث في البخاري إذا جلس الرجل الرجل يستأذمه في القيام يعني فين؟ في خروجه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شئ خرق وتابع صاحب البيت ذلك الذي في البيت شوفوا النبي سؤال هنا بالنسبة الاستئذام، كيف نستأذن؟ إزاي نستأذن؟ بقى؟ ما كيف تستأذن أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال باستئذام ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجة تقف على الباب، وهيقول لك أنا أقف على الباب إزاي؟ واللم هنا ليستأذنكم، لم أمع، هذه ظاهرة تضل على وجوب حتى تستر العورة، يقف كده على الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعو الاستئذان من أجل البصر يعني بمعنى هيقف على الباب بعيد تماماً عن الباب، لا يقابل الباب، يعني ما تيجت الرب يجرس عند حد، ما توقفيش تماماً قدام الباب، أول ما يفتح أو تفتح صاحبة البيت الباب، تلعيب فشة، لا يعني لان احيانا سبحان الله ممكن تكون صاحبه البيت البيت في صورة. هي تظن ان مثلا ايه هي السكر بتقوم عليها مثلا اه نعم فلازم اللي على الباب ده يعرف نفسه لازم اللي على الباب يعرف نفسه وهو جاي جئل الجزئ الجئل الاستئذان من من اجل البصر من اجل ان هو النظر او البصر ازاي انت بتداني تماما حتى لا تدخل عينك قبل رجلك شايفين ادب الاستئذان تتداري علشان قبل ما تدخل رجلك البيت طبعاً لو أنا وقفت مقابل الباب عيني أمين اللي هيدخل أول هعدت عيني هتدخل و وتبص شمال ويمين ممكن تكون مثلاً البيت الصغرى اللي بتفتحه وكذا قبل ما هتدخل هكولي تبصتي برمية راسك كده بصت أو اللي هو بيدخل فهذا هذا اسم هجمعة ده معصي لأنه ده مش من أدب الاستئذان مش من أدب اللي هو الإسلام صيغ الإسلام صيغ إزاي بقى يقول لما يكون واحد يطرق أو واحد هتستأذن ازاي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيغة الإسلام يقول السلام عليكم أأدخل يخبط معين يقول السلام عليكم أأدخل ويخد فترة بعد الفترة الأولى دي وبعدين بعد كده ينتظر بعدها ثم يطرق مرة ثانية السلام عليكم أأدخل وإلا رجع شوفوا هنا رجلا من بني عامر استأزن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال ذلك الرجل ألج ألج يعني ألج يعني أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد قال أخرج إلى هذا فعلمه الاستأذان فقال له أولا السلام عليكم أدخل حتى الكلمة ما ننظر عليها حتى لو قلت السلام عليكم أدخل بداخل بأجل إن شاء الله بإذن الله على صيغة اللي هي علمنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما سمع بقاله طب رح عايد تاني وقال السلام عليكم أدخل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال بق يعني في باب الأدب يعني أذن هذا الحديث صحيح فسمع له النبي بالدخول أم يستأذن ثلاث من الأدب إنك لما تيجي تستأذنها رح تتأذين ثلاث مرات مش السلام عليكم أدخل لا تنتظري يكون في البيت ده بيعد لنفسه أو كذا والذيك في الحديث النبي في الحليس العواه البخاري كان إذا سلم, سلم سلم ثلاث وهنا في المسألة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا يزيد عن الإنسان عن الثلاث يعني ثلاثة وخلاص يمشي وإلا لو يؤذن له فليربع بعد ناسوا لأيه سلم عشرة سلم عشرين تضرب الجرس مئة مرة وترجع تاني بعد ما الجرس يتزيب بالضبط جرس التميفون ما كانش يقع يركض في الباب علشان يقع الباب ولا يسخن المهم ان هو ايه يسمع اللي داخل البيت الاستئذان او يقول بعد لحتى هو يقولك ان هي ممكن احنا شغالين المراوح هنا يشوفوا انظروا سبحان الله الاستئذان سلاسه لا يزيد عليها الانسان واذا لم يؤذن له فليرجع شوف جاء ابي سعيد رضي الله عنه فقال كنت في مجلس من مجالس الانصار الجاء اذ إل جاء ابو موسى الاشعريه ابو موسى الاشعريه جاء وقال ايه يعني خيف على سيدنا راح لسيدنا عمر يقول استأذنت على عمر ثلاث فلم يأذن لي ثلاثة بس فرح راجع لم يزيد عن ذلك هو فاستأذن على أباه عم... على سيدنا عمر وكان يعلم إنه سيدنا عمر ضرب جوريس اللي... فسأل آه. فهو آه. كأنه آه. هو وكأنه هنا يخاف على إنه سيدنا عمر ضرب ثلاث آه. كانوا استأذن فإذا فرجعهم آه. تاني فإذا لم يؤذن لك بعض من أدم الاستذن إذا لم يؤذن لك فانترجعي إذا خلاص ضربتي وسكتتي ودربتي وسكتتي ثلاث مرات يبقى في الحالة ده إرجاعي وليس ركي استئزان آخر هذا قول الجمهور لأن الجمهور على ذلك في الثلاس والزيادة عن الثلاس قيل في الثلاس وفي الزيادة عن الثلاس إزعاج ولذلك هنا شوفوا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبط عليه بقى ما يخبطوش عليه بالأجراص بتاعتنا نحن شايفينها دين لكن قيل أن الخبط أو الطرق على باب النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى بيت قيل زرنا شوفوا جاء في حديث قيس بن سعد بن عباده قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الأدب ادب النبي هل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم النبي خبط وقال السلام عليكم فسعد كان عايز يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم اه كان سعد بن عبادة عايز يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي قال فسمع ورد عليه بس بصوت ايه لو عشان يسمع السلام لان السلام بالدعاء فالسلام عليكم ورحمه الله فرد سعد ردنا خفيفه يعني ابو اللي هو بيتكلم فقول الا فقل ابو الا تاذن الرسول مش انت سمعت الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرد سعد ايه مره ثانيه عايز يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام. كل ما يدعي كل ما قلوه السلام عليكم السلام عليكم ده دعاية. فكرر ذلك الامر ثلاثا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر ذلك الامر ثلاثا. فرجع فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبعه مين? سعد. اه سعد خرج يتبعه. فقال له يا رسول الله كم هو بسلم سلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالثلاث ورجع وسعد كان يحب أن يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كنت أحب أن أسمع يا رسول الله وأنتم تسلمي. فردة أسمعت فردة أسمعت فكان بيسمعه مع أن يقول السلام عليكم رحمه الله و الله عليكم. فكان يسمع كان ممكن يفتح له من أول مرة. لكنه استزاد حتى يسمع السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الاخرى المهمة عند الاستئذان يا جماعة انه هو عدم متابعة الاستئذان ورفع الصوت مما بغي المستأذن انه يقول ادخل ادخل ادخل يقرر الامر كده بعض لكن المفروض انه هو ايه يقولها السلام عليك وينتظر فترة وحتى يعطي فرصة لصاحب البيت ان يكون بعد الاستئزان الاول ايه مستعدن ذلك ولزيك لما قرر بامنا الذين ينادونك من وراء الحجرات كانوا يخرجوا على حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويقفوا بزعب رسول الله صلى الله عليه وسلم النادي رسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات النقطة الأخطرة في الاستئذان من الأدب إذا أحرب صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل إذا حسن الإنسان دخل وصاحب البيت هو أحربه يعني دخل وصاحب البيت كان مش مستعد المفروض إن الضيف ينصرف ولا يجلس لا معلش أنا مش أقدر أعود أنا شايفك مش مستعد إلا لو ألحل ضيء صاحب البيت الحاحل شديدا عليه لكن هو جاي في وقت غير مناسب أو جاي في وقت غير مناسب يبقى المفروض أنها تتأدب في هذا الأمر كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن. الاستئذان على المحال بمعنى واحد سأل سأل رجل خذيفة قال أستأذن على أمي بأمي وانا حتى ممكن يكون أمك هي الأمك اللي أيم عليها وبيقوم على حالها أستأذن على أمي فقال إن لم تستأذن على أمك يعني تحب jurul تراها Hipben Toraha, aur eia, على ما aur طبعا aur على aur eia, قال عبد الله بن مسعود في ذلك عليكم aur على aur eia, aur eia, aur eia, aur eia, aur eia, aur eia, aur eia, aur eia, aur eia, aur يبقى لا بد من قلب الاستئذان ان انتي تستاذني عليها كما قال عطاء بن عباس استاذن على اختي قال نعم قال انها في حجر يعني انا رببتها قال انا الذي اربيها قد تكون يتيمة قال احب ان تراها في صورة طبعا لا يحب لا يحب ان هي تراها لذلك هنا الامر شديد ان احنا بناخذ امر بنوع من لم نتبع هذه رسله تقديم السلام عن الاستئذان لو جاء حد وقال لك ادخل ادخل ادخل ولم يقل السلام عليكم فلا تاذني يعلن النبي صلى الله عليه وسلم زين. يقول ابن القيم رحمة الله في هذه السنة ردًا على من قام بتقديم الاستئذان على السلام أدخل السلام عليكم؟ لا الصحيح أن يقول السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام كما في الحديث التي صححه عن قولي السلام عليكم؟ هنا طيب في أدب آخر من الأداب إيه هو الأداب؟ قلت لك هنا حتى بالنسبة لي حتى لو كان سبحان الله يا جماعة يأتي بالمفتاح وقت مفتاح السلام فالمفروض ان هو لما يجي واحد يدخل بيته حتى بيته أهل موجود بيفتح البيت وحتى بيته واهله موجود بيلفح البيت ويقوله السلام عليكم ويقول لهم السلام وهو داخل بيته نعم طبعا نقطه اخرى ارسال شخص المدعو باذن الايه بيشوفوا هنا اذا جاء ضائع الفور من غير التراخي يعني بمعنى ايه لو انت قلتي مثلا فلانه روحي نادي لي فلانه وانت في في بيتك هاتين نديني فلانة خلاص كل ان انت تقولها نديني فلانة من بره يبقى انت دعتتها اذن لو جتلك عرضه لو لك بسرعة وهي معاها هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من هديه خلاص ما تستأذنش لكن لو اتأخرت في المسألة ولذلك اذا دعي احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فان ذلك له اذن انما اذا تأخر يبقى لازم يستأذن لو جاء في الحال يبقى المفروض ان هو ده له اذن من اداب ودي مهمة دي اهم نقطة في الأمر من آداب الزيا من أداب الاستئناس أو الاستئذان موعد الزيارة مو الزيارة يعني دلوقتي ما شاء الله زواتي اللي بقفي تلفونات وبقفي أشياء كثيرة جدا جدا آه إنك سبحان الله ممكن الإنسان يستأذن بيها اختيار الأوقات المناسبة ممكن يكون الإنسان متى قال ده مريض فعلا مريض مش قادر يقعد مش قادر يجلس مش قادر في الوقت لا يستطيف أحد خلاص نقول لهم ما في إيه هو أذكره انت تقول أنت على إن اختبرتى قول ربي سبحانه وتعالى ولذلك المجيء لا بد من اختيار الأوقات المناسبة على كل حال فالإنسان مثلاً لا يأتي في نصف الليل كما ذكرت لكم يطرق الباب وزي زي التليفون بالضبط يطرق الباب أو يطرق أي وسيلة من وسائل هو اللي هو الخط على البيت نصف الليل أو بعد نصف الليل أو بعد منتصف الليل أو يطرق جرس فالمفروض أن هذه الأوقات التي نهم فالاستئزام لابد أن يكون في وقت مناسب مناسق كل الأوقات اللي نهى عنها الشرع أن يقف بجانب الباب لما يجي يستأذن يقف على حفة الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله يقول يمشي مع الحائط حتى يستأذن تعرفون يمشي مع الحائط يعني إيه؟ يعني يدخل مناسق للحائط ومش قدام الباب بالمرة او انه يجعل ظهره يأتي ظهره وظهره ايه؟ يعطي ظهره للباب احد المسألتين اما يمشي ملأسيقهم للحائق بعيد تماما عن الباب واما يمشي او يكون ظهره ايه؟ للباب تماما حتى لا يبقى فاذا ازل له صاحب البيت تفضل او ازل له يبع هنا يؤذر بعض اداب الاستئزام المفروض انه هو عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر باسمه يعني بعض الناس لما قم بيجرساً إيه؟ أنا أنا آه لو خبطت على بابك تقول مين؟ تقول لها من؟ تقول لك أنا, أنا, أنا <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم له أنا أنا؟, أنا أنا؟ من أنت يعني أوه. فشوفوا جبريل عليه السلام يا جماعة لما كانت بيأذن بيستأذن وكان ينهلي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن إذا قيله من أنت؟ يقول فلان ابن فلان وكمان يقول فلان ابن فلان لأنه من يكون محمد أي محمد؟ أي محمد؟ لكن كان من هذه الرسول عنا يقول فلانة بفلان مثلا فاطمة فاطمة بنت مان مانتوا تكون كذا فاطمة فلانة بنت فلانة فلازم كان يعرض ذلك الأمر لكن تيجي مثلا تظهر عليه الباب وتقولك إيه أنا طب ما انت مش عارف فمن أنا <تصفيق> انت مين أنا أو يذكر اللي هو لقبه ولا ولا ولا يقول أنا جبريل عليه السلام للملائكة في ليلة المعرة لما كان بيستفتح أبواب السماء فاسألوه الملائكة كانت بتقول لجبريل يقولن إيه من كل سماء مكان بيستفتح كل سماء يطرق كل سماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له الملائكة من يقول جبريل وخلي بالكم ويستمر ذلك في كل سماء وكان من الأدب كمان أن يقول ومعي مين وكذلك في الصحيح لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر فاكمين قصة البستان أبو بكر رضي الله عنه استأذن فقال من قال أبو بكر ثم استأذنا واحد ثاني قال من؟ قالت عمر ثم استأذنا ثالث فقال من؟ قال عمر ثم عثمان وهكذا القصة ور وردة في الصحيح ولذلك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي واحد راح النبي وكان عليه دين الأب يعني فدققت الباب فقال من ذا؟ مين بخبط على الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنا وكانه كره ان يقول أنا ولو وجدت أقول واحدة أنا مين يا بنتي تقول يعني حرامي ما هو أنا لا. قولي السنة أن نتبع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه لذلك فأنا لي فهذه الأنى ليست تغلي بالتعريف ولكن المفروض أن الإنسان يقول فلانا إذا كانت معروفة بقى باسمها يعني هي فلانا دي بس بأخلص إيه فلانا إذا كانت فلانا دي متكررة بقوا لي إيه؟ بأعمل أن يكون الاستئزان مزعجا ونقال. لوقتي حالينا الأجراص طبعا حتى أن بعض التليفونات تضرب لك التليفون ما ردش عليكي طب اطلبيها يعني الجرنه تقدر الجرس جرس ثلاث أجراس يعني وبعد كده هي ان شاء الله لو لقيت نفسها فاضية هترد عليك. لا ازاي تسيبيها فرصة تدربينها ثلاث ثلاث ثلاث مرات جرس لازم تجيبي لها جرس في يعني مش راضي يقول فين لازم الجرس ينتهي ثم تعاد الضرب مرة ثانية. يبقى ممكن يكون الدرع الجرس بيضرب وجرس البيت بيضرب وال لو فيه كمان في بيضرب والإن وال والمسألة وكثير نت بيدرب كله بيدرب تبيه شو عارف مركزه انت بتضرب مين اللي يضرب والله هذا يا حبيبي سيدنا وكل واحد فيهم مصر ان يضرب على اقصى ما يمكن اللي بيدرب ده يستمر بالنهاية واللي بيدرب ده يستمر بالنهاية واللي بيدرب ده ويعيد بقى استمر المرض ده فيش عليه يعيد هي لا تعي ان هي استأذنت خلاص استأذنت ولو لو صاحبة المسألة كان عندها متصع من الوقت بعد كده في الموضوع عليها لكن هي المسألة بتبقى نوع من الإيه هتردي هتردي. أبيتي أو رضيتي هتردي. ما فيش التليفون ده. لو عندك تليفون تاني تبقى مشكلة. هجيبك متاني برض. نقول بالنسبة إلا يكون الاستئزان مزعجا بعض الناس يضع يدهو على الجرس ولا يرفعها. أحيانا بتحسي الجرس حلوك وحصله كهربا اتحاق. بعض الناس. يبع. نعم نعم. يخفزوا بالجرس و بالجرس و طريقة اخرى جديدة يعني. يضع يده على الجرس ولا يرفعوا. الجرس يواصل الطرقه حتى قيلة يقول بعض العلماء حتى ان بعض الجرساء الاجرس تواصل التصويت بالضبط بمذاكها بقى. تضرب الجرس يروح ماشي بأول طرح الجرس. شوفي تخيلي انه مستمر يستمر يعني مش واحدة هو صاحب الواقف بيطرق عباب الباب براحته ضرب جرس واحد والجرس بقى دونه نوع يروح ضارب الجرس ايه انا معلق يعني معلق ويعني يضرب يعلقه يدخل كده الجرس دول فاذا كان يوجد اذا كان جبريل عليه السلام عرف نفسه هذه تكون من من المخروذ الامور التي لابد أن ف, ف يعني اذا كان الامر في يقول لهم من يقول فلان يقول له تفضل يقول لك من ضمن الأجاب برضو أن يقول له أنا ومعي محمد مثلا صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن صاحب البيت يطرق الجرس ويكون معها بقى ثرقة. يكون معها ايه؟ كتيبة؟ مثلا. لكن هو يقول من؟ يقول مثلا محمد جزا الله خيرا. من؟ علي مثلا جزا الله أو من؟ كذا. وهو يدخل يدخل وراء واحد وراء واحد وراء واحد طيب هو دي مش المفروض أدب الإسلام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الذي خارج الباب فلان ومعه فلان وفلان وفلان يمكن ما يكونش مستقيم بقى بذلكم الله خليها تقول أو يكون واحد عزم واحد يروح جاي باثنين ثلاثة معاك مفرد مش عامل أعزونا بس أكل الواحد دي اثنين والثلاثة وأربعة ودي السنة بس هو المفروض يا سلام نقول سبحان الله يا جماعه دي أدب من أداب الاستئذان الاستئذان ده هو سبحان الله علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورد سبحانه وتعالى في التانيه ليه عملنا الاستئذان قال لك لأن لان الاستئذان بيتيح للانسان ان يتصرف في بيته كما يشاء صعب تبقى حاسه مش عارفه تتصرف في بيتك فتاكلي لاي حد بيخدرك الباب طب انت مش عايزه حد دلوقتي فاهمه ظروفك لا تسمح لحد دلوقتي ابدا الاستزام فيد الوقت باعتلو في نقطة ممكن وزاقي وإن كنا رقم رجعوا فرجعوا لأن فعلا عندك مشغلة بشيء مهم جدا تروني فتج أشكال أشغل أشياء كثيرة جدا قد يكون الإنسان منشغل بها فعلا فتجد الأمر إيه يقوم يعلمنا النبي صل الله عليه وسلم أن يتصرف في بيته الإنسان كما يشاء بما يرد الله فيأذن لمن يريد ويرد من يريد بغير حرب لأن ممكن يكون الوقت لا يسمح النقطة الثانية سد الدرج إذا علما إذا أن عالم يستلزم النظر لان لو جيت من غير استئذان بليه ممكن ايه او يعني لو حصلكيش الاستئذان على الباب ده ممكن يقع نظرك في شيء لا يحل او كما اللي هو يهين عن انفع النقطة الثالثة ان الاستئذان يرفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه خلاص انت اذنت انا استأذنتك ما انا استأذنتك ما انا كلمتك في التليفون قاولتي خلاص النقطة الاخرى او الراضيه على الاستئذان في شئ المجتمع الاماكن المجتمعيه تبقى امن في يعمل كل عدم ارتياح بيته إلا بايه ما يأخذ النقطة في كل العلماء وأما النقطة الخامسة بتؤدي إلى فضيلة الاستئذان إلى الغطة والسلوء، ماذا تحدى مستعدة، هتقبلي فلان أو هتقبلي فلانة، بتبقي حاسة أن أنت عايزة تعملي إيه، بتحبّل نفسك أو تستعدي لإستئزان، الاستئذان يؤدي إلى الأنس، استئزان يؤدي إلى الأنس، يعني مثلا واحدة ما شاء الله أخوتي قالوا إلا تطرق مثلا باب، وقالت لا أنا هنتظر تحت، ليه هتنتظر أصي معي واحدة ضيفة، ده أهلا باستئزان شديد، إلا لو صاحبة البيت أتمنى ضيفتي وضيفتي أهلاً سهلة بتفضل يبقى خلاص هي أزنة يبقى كده على الرحب والسعة لكن هنا عامل يدخله الإسلام شوفي وصاحبة البيت خلاص إن صاحبة البيت ما عندهاش مشكلة تفضل يا أهلاً فده فأدى الألم الإسلامي جماعة الإسلام يؤدي إلى العنف لأنك لما تحس ميت استأنستي وأنست بالكلام وأزعلت بالرحب والرخوة فاجأ لأنك كانت تخيفة فاجأ في أي وقت ممكن قدنا تلاقي أحد بإيه بيخبط او دخل او كذا النقطة السابعة في الإسلام الاستئذان يتيح الفرصة لصاحب البيت ان يداري عوار انت عايزه تداري عوار عايزه تكتبي بئتك عايزه تنظمي بئتك عماله عندي عم كنت بتاكلي ما كنتيش الا اللحظه دي دلوقتي احيانا مثلا ممكن جدا تيجي لك مثلا واحدة بتبقى هي ما بتصومش وانت بيبقى وقت صيامك او مثلا ممكن تكوني ما صهرتيش وده وقت صيامك او وقت فطورك يعني وهي ما عندهاش فكره ان مثلا ده بيبقى فيه صيام فتروح دايالك في الوقت اللي انتي ياكلي بتاخدي تمرتك هتضطر لي طبعاً لأن الأكل عورة. هت... هي... هي طبعا طبعاً ما تغدي. طب والله تتفضل لا أنتوا ميك لا والله مش قادر مش عارف هادر... إيه. مش هتضايقي تعودي تقي أدمها. الشيء صحيح الأم. شوف الأمر بقى فيه إيه. بقى فيه حدود للشرع. الاست ولا زي الاستئذان يتيح الفرصة لصاحب بيت أن يداري عوراته كما يحب. الاستئذان يرضي النفوس ولا ولا ينزل بها الغضب تحصل فيها الحرمات. في أدب هو الاستازين وهو يزيد يقول بالنسبة للمراضة التي أضعنا عليها في هادي رسول الله هذا زاد المعاد من هادي خير من العبدنا القيم سب سلطة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بن الشيخ محمد بن الأدب الأدب ما المفرد الأدب للبخاري نظرت المعينون القيم هذه جمعت منها هذا الأمر درس تاني أحبائي وهو المفروض إن إحنا واحنا نتكلم إحنا كنا نتكلم عن هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا بنتكلم في عن عبادات قلبية سلسلة قصاحة القلوب. اتكلمنا عن قصاحة القلوب بالاخلاص. ازاي يكون عملنا كلها خالص لله عز وجل؟ ازاي كل عمل تعمليه يكون وبي يعني كل مسألة كل خفر بتخطيها كل يد بتقصطيها كل كلمة بتتكلمنيها تكون يدك في هذا العمل انت رايحة مشوار. وخدمك المساقق لهذا المشوار. نيتك فيه ايه لا وزيرك لابد عملية التجديد النواية ان انا بجدد النية زي وقولك إن انا لو عايز اجدد النية عشان اني مهنس علم هتصل عدد النواية لأكتر لأ من مئة اثنية عشان احضر درس العين اكتر من مئة اثنية مئة اثنية كلها مخلصة لله كلها لله عز وجل كلها لله سبحانه وتعالى ان شاء الله نسردها مرة كده انك بس تخطو خطوة عشان تجي درس علم من ne التي لا تعد ولا awei وكلها awei ne-awei, awei تعلمنا من ne القلبية أيضا awei ne ne-awei, ne-awei, ne-awei, ne-awei, ne-awei, ne-awei, ne-awei, ne-awei, awei ne абدا وقت يصفلها وتصفلها الحياة إلا اليوم ذاك وغدا وتلك الأيام نداوينها يوما اليوم في فرح وغدا في طرح اليوم في سعادة وغدا في اكتلاء هي دي الدنيا فلا بد أن يتقبلها الإنسان بما فيها حتى يرضى بما قسم ربي سبحانه تعالى ولذلك أن يتقبلها بكل الأحوال ولذلك دي من أعظم عبادات القن ومن أعظم العبادات اللي ترفع الإنسان عند الله عز وجل كفى إن الإنسان يرضى أن له عز وجل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 بلكن هو عندما يتحدث مع نفسه يقول من الذي قسم من اللي قسم من اللي ابتلى من اللي داني النعم اللي اعمله او قبض عني هذه النعم من الذي مدحني هذه منح غاي لهذه النعمة ولم نعطي هذه النعمة لما تيجي توصي سبحان الله الذي منحكي والذي اعطاك والذي منعك والذي اخترك والله اذا عالم العبد ان رب سبحانه وتعالى Codar ربي سبحانه وتعالى سواء s-a لم o la milda, سبحانه وتعالى subheina رضي iele, الله codorile iele, s-a roda iele, s-a roda iele, s-a roda iele, s-a roda iele, s-a roda iele, s-a roda iele, s fi nagma de nagma, aiy nagma de nagma, a cantat aiy nagma, acea nagma. Tu ai هذه făcuti în acea nagma, că tu ai nagma, dar nu ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești tu. Dar ești ورضي بما قدر ربي سبحانه وتعالى رضي رضا رضا وزيك لما اتكلمنا عن قلنا رضا إن الرضا الرضا بالله ربنا كلمة دي عشان ترد بالله رب سبحانه وتعالى يعني الرب اللي هو صار رب المال المدبر يعني هو اللي يدبر لك لا غير هل هناك غير وما يدبر الأمر أبدا لا يدبر أمرك حتى الخطوة اللي تخطوها إلا ربي سبحانه وتعالى المدبر هو المحمي المميت الملبر، الرزاق، الرزاق، إذا حتى مرض لما تيجي تشوفي سبحان الله المرض، ما إحنا امتحان، والشفاء، والشفاء من عنده من الذي قدر عليك ذلك؟ الله، من الذي قدر الشفاء؟ لو اجتمعت الطوائف الدنيا كلهم، ولم يقدر لك يوم شفاء أن من يكون الشفاء؟ لكن عليك فقط أن تأخذي بالأسباب تعال علاجي. اما القضاء فعليك رضا بالقضاء هالشي كده كان الدعاء وانا اسألك بعد القضاء وضرب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه الكلم حديث رضا يعني نعنده حديث طويل بالله ربنا بالله ربنا هي دي رضا بالدين ولذا يدخل في الإسلام رضيت بالله ربنا تبصمة شل على الله إلهي الله وأنا محمد رسول الله رضيت بالله ربنا و محمد رسول هما دول الثلاث أسئلة اللي هم هيبقوا من الأسئلة اللي نسأل عنها في القبر هي دي بها رضيت بالله ربنا رضي بي تماما واخد الإسلام وأنت مستسلمة لأمر الله لا في كل شيء ما بتنقشيك ما بي... ما بتخليش اللي بيعجبك وتتركي ما لا يعجبك لا لأني كم... دخلتي في السلم كافة رضيتي بالله ربنا هو الرب ورضيت بالإسلام ديل ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي مبلد مبلغ عن ربه ما جاء الله سبحانه وتعالى وهديه صلى الله عليه وسلم ونزلك نقول هذا رضيت بالله ربه وبإسلام لدينا وأما رضيت عن الله القضاء والقدر رضيت عن الله عن القضاء والقدر يعني كل اللي جاي بهلك أنت بيه. كل اللي جاي ما فلان مات قدر الله فلان ابتلي مرض قدر الله ما شاء هنا الإيمان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 اللهم ارزقني وإياكم هذه القصرة واجعلني من من رضي الله عنهم وارضاهم بكل شيء ولذلك سبحان الله ونقول كما يقال وانبت شجرة الرضا في قلوبنا إذا نبتت أو وزرعت هذه الشجرة في قلوبنا هتاجي سبحان الله تمتغ منها ثمرتها يا نعم طيبة في كل حال هي ثمرت طيبة دائما لا تنتهي بس لا س... تجري كفى أن دائما الراضي سعيد طب إيه سعيد أنت عندك إذا أنت ابتلاء ممكن لا تراث لأنه هو يعلم تماماً أن الذي اختار له ذلك القضاء هو الرا هو رب العالمين الذي لا يفعل إلا كل شيء عن حكمة وعن علم وعن رحمة كريم رحيم <تصفيق> عليم ما بتلاك إلا ليعزك إلا يعفيك وما أعطاك إلا ليمتحنك في النعمة هتعمل إيه في النعمة هتصبير على النعمة هتأدي, النعمة هتأدي حد النعمة حق النعمة حق المنعم العبادة الأخرى يا حبائي كان في الرضا بما يكفي وأسأل ربي أن يكون خلال استخلصنا كده وخلق الرضا أقولوا أما اليوم فأدخل في خلق من جديد من خلق من سلوك يعني اللي هي سلسلة سلسلة أصلاح القلوب نصلح قلوبنا كمان بالسلسلة اللي هو الأمر الجديد اللي هو باليوم اللهم مصلح قلبي وقلوبكم بالتوكل إننا نحسن التوكل على الله وليس التواكل آخذ بالأسباب نعقلها وآيه آخذ بالأسباب بعد كده عمري لمن الله سبحانه وتعالى وكفى الناس من احبائي قل رب سبحانه وتعالى توكل على الله وعلى الله فليتوكل آيه لمن أنا التي تتوكل عليه فقط مهما الناس مهما الخلق مهما كان عندك مهما كنت لو كان عندك مهما على مالك ولا على اولادك ولا على اي شيء لكن على رب واحد احد لذلك نقول هنا توكل على الله وكفى بالله وكيلا كفى الذي بتتوكلي امور حياتك هو المغني كفى الذي تتوكلي تتوكلي عليه في امرك هو الكافي كفى الذي تتوكلي عليه في حياتك هو المغني لذلك نقول التوكل هل لو سمحت الجمعات الفون فيه مصديكة تقفلوا التوكل يا أحبائي هو صدق اعتماد القلب على الله فاهمين المعاملة قلبك بقى تحسسيك لو ترمسيه هو صدق اعتماد القلب على الله صدق يكون الإنسان معتمد على الله بصدق قلبك لما تيجي تشوفي عنك مسألة تقولي الله أنا معتمدة على الله لكن قاعد مخك يشيل ويحط ويزازل وتعمليه ومتفكريه وزعلانة وحزنانة و... بس لو عمل كذا بس لو كان جلنا كذا بس لو حصل لنا كذا بس لو كان البنات كذا بس لو كان الولاد كذا بس لو كان مناجحه بس لو لا لا مش توكل بالأسباب فقط لكن هنا صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب لزيك إن الله يحب إيه؟ كيف شرب فن أيها المتوكل الذي يتوكل على الله عز وجل أن الله يحب المتوكلين على قدر إيه توكل معذره على قدر توكلك على الله وقوة توكلك على الله عز وجل على قدر ما يكون محبة ربي سبحانه وتعالى كلما في التوكل بعد الأخذ بالأسباب كلما كانت درجة محبة ربي لذلك العبد الفقه أهم أعمال الخلوب التوكل على الله في القرآن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 إني لو توبت يا الله، من الذي يكفيك؟ من حسبك؟ حسب يا الله ونعم الوكيل. بعض الناس بتظن إن حسب الله ونعم الوكيل، تقول إذا نعت حسب أبداً. علي هي تقول حسبينك عليا وأنت حسب الله ونعم الوكيل. حسبينت عليا ما رأي شيء دي وهي لا تعلم أن حسب الله ونعم الوكيل أي أن الذي كفي لي أن طرقت الأمر لله. أنا طرحت المسألة بلا أليس بالله. الله بكافٍ عبد. عبد؟ بلا أليس الله بكافٍ عبد؟ بلا. لا الله إلا يكفينه الله عز وجل أليس الله بكافٍ عبد؟ لا. بلا لذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى فيه هذا الأمر الذي قال له الناس إن الناس قد جمعوا لهم الناس إِنَّا الْمُنَاسِقَ لِجَمَّعُوا لَكُمْ فَخْشَرُونَ قالوا إيه؟ ماذا قالوا؟ قد جمعوا فزبهم إيمان فقالوا حسبنا الله ونعملهم قالوا يعني يشوفوا المسألة دي جماعة التي تشوفوها قد ايه ممكن الإنسان يكون في ضعف شديد وفي فقر شديد وتصوت شديد عليه من أعبائه ويجي بقى أعبائه ويخوفوه له جماعة ده سبحان الله مثلا هنقول مثلا ايه احنا مثلا بعد كده مع رشن شنلا ايه ده احنا هنشحط ده احنا هنجرن ايه ده احنا جد كفاية نقول سبحان الله يا جماعة فالله مني أليس <تصفيق> الله بكافٍ عبداً؟ <تصفيق> لو كان توكل الإنسان وما يحق والله ما قال ذلك وزيك نقول سبحان الله يقول رب سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس لما قالوا من ده ده قال رسول الله صلى الله عليه الصحابة رضوان الله عليهم قالوا انت رجعيل من غزوة أحض بالفقر الشديد اللي انت فيه ده والضعف الشديد اللي انت فيه ده والجراح اللي انت فيها ده ضعفاء جدا كانوا فاياكوا تخرجوا عشان تقاتلتم اللي هم ايه فبيخوفوهم من مين من امم صفيان والجيش والمشركين فدول جمعو لكم وجمعو لكم وجمعو لكم يقين يقين توكل المتوكل على الله زي بالضبط كده ما قلت يعني سبحان الله سيده المتوكلين لما قال ماذا قال لمن تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك الله امرك انها لا يغير أليس إذا الله يضيعنا لما توكلت فجر لهزمنا لما أحسنت اليقين بالله عز وجل فجر لهزمنا اليقين يقين المتوكل على المتوكّل عو القوي العزيز أنت متوكّل على من؟ لأنك بتركيني للقوي العزيز <تصفيق> الذي لا يغنم الركن الشديد ولذلك بتوكّلي على من؟ بتوكّلي على عبد الله الأعلى بتوكّلي على الروح الشديد الذي لا يغنم القوي العزيز لذلك نقول سبحان الله في هذا الأمر يا جماعة المتوكل على الله يقول العلماء فالمتوكل على الله كما جاءت في سورة أهل قال كان ثمرته من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل كفاج الشر والعذاب لما ربنا سبحانه وتعالى قال فهم إيه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وإيه وفضموا لم ينسسوا نسوق لا الجرح ولا فامع لم يمسسهم سوء وتبع رضوان الله يا رب سبحانه ولذلك فكفاه الله الشر المتوكل على الله كفاه الله الشر وكفاه بأس عدوه ورجع غانما وارجعه رب سبحانه وتعالى يعبد الله واتبع رضوان الله واتبع رضوانه ازداد رضوان. ايمانا على الايه هذا محل التوكل ولذلك يقول العلماء ايه التوكل ايه التوكل ده عشان نتعرف إيه هو التوكل إيه العباده الجميله القنبيه اللي احنا برضو مش عايزين مثلا نسمع هي عبادة من نراها لك ونحن نرى عبادة التوكل على الجوارح نصولي لا لكن هي عبادة موجودة في القلب ولذلك شوفوا قيل مقام العباد مع عبادة التوكل لها مقام جليل عظيم بل ومن أعظم واجبات الإيمان كما قال ربي وعلى الله فتركه إن كنتم إيه؟ el mi-a مؤمنه لازم le-a الله că tu ai من اعظم mâna, o mâna, o mâna. الله ți-a dorit, mi-a dorit, am zis, am zis, am zis, am zis, am استخرت am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am بقوة، بقوة، بقوة قلب، بقوة قلب، ولذلك قيل في التوكل مقام جليل عظيم اللهم رزقني وإياكم هذا المقام، بل وقيل أنه أفضل الأعمال والعبارات المقربة إلى الرحمن من أفضل العبادات إنك تركيني إلى روك الشرط، تولي يا ربي أنجد إليك وأحتمي ليك ولا يتوكل عليه وأفوض أمري إليك ليس للملجأ مني ولما تحمينك إلى إليك, إليك. ناسية ميرته وتقولي بدأت ناجي رب سبحانه وتعالى وتقولي بضعفك وفقرك وأنت في كل لهمورك متوكل على الله ولذلك قيل أفضل الأعمال والعبارات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى بل وأعلى مقامات التوحيد إن الإنسان يقول لا إله إلا الله أعلى مقامات إن الإنسان يقول الإنسان يقول لا إله إلا الله عشان بتقولي بتقولي لا إله إلا الله بحق لازم تكوني بتتوكل على الله عز وجل فإن الأمور كلها قيل ونزيك يقول قال أن الأمور كلها لا تحدث إلا بالتوكل أنا هزاكر بإذن الله وأأخذ الأسباب بتاعت النجاح وأتوكل على الله في إن ربنا سبحانه وتعالى ليصلي سمول النجاح لا يصلي سمول النجاح من؟ من؟ ولذلك كل أمور حياتك أنا سبحان الله هعمل اللي عليك في أي شيء أحمد التعليل اللي عليك في أي شيء ثم لا أعمل <تصفيق> كله على الله يعني بعض الناس يقول كلمات عيب يقول ايه هعمل عليك والباء على ربنا عيب في ادام الامر كله والداد لكن انا بأخذ بالاسباب ولذلك منزلة التوكل قبل منزلة الانابة شكي قيلة فيها لانه يتوكل في حصول ايه مرادل فهي وسيلة والانابة غاية يعني الانابة ايه غاية خلاص وصلت بالمعمر لكن التوكل كأن التوكل ايه اساس اساس نعم يقول ابن القيم التوكل نصف الدين والنصف الثانية الانابة فإن الدين استعادة وعبادة إياك نعبده إياك إيه نستعمل وقيل التوفل المتعلق بكل أمور العب، الدينية التي تم الوجب والمثل يعني أنا دلوقتي بأخذ بالأسباب بأخذ بكل أمور الدينية زبقون صلي بأخذ بالأسباب وقدة وكذا وتوكل على الله إن ربنا سبحانه وتعالى إيه يقبل عملي إن شاء إن شاء وذلك كل الأمور ولذلك في كل حب منزلة يقول ذيك يقول العلماء منزلة التوكل الأجمع وأوسع المنازل ولا تزال في هذه المنازل متعلقة بكل الأمور وكثرة الحاجات يعني على سبيل المثال أنا عايز ابني ينجح أو بنتي تنجح أو بنتي ترزق أي شيء بدر ربي بأخذ الأسباب وبدر ربي هو تبارك الله عز وجل في كل أمر إذن في كل أمر حياتك واحدة تقول سبحان الله أنا نفسي أجيب عندي طفل أو كذا وخذتي بالأسباب وبقى شعن بي اختفل، خلاص، وخدت بالاستغفار، وخدت الدعوة، وتوكلت على الله عز وجل يا رب لو كان في ذلك الخير يأتي خدت بالاستغفار وضيته، وقمت أمرك لمن الذي يصير، لسه ما كان فيش المسألة دي وقوة أسماء الله، وتدعي، حذر كتير بقى، فهي سبحان الله، لان تيجي تشوفي استغفرت، واكثرت من الصلاة على رسول ودعيت وخدت الأسباب، ودعيت بأسماء الله الحسنى، وعملت كل المسائل التي هي الأسباب التي بنقول عليها اللي هي بنسميها أسباب منسية وبعد كده فاودت الأمر إلى الله عز وجل فاودت الأمر إلى الله عز وجل وهي أختة كانت ما شاء الله عندها يقين بالله جميل ومتوقنة على الله عز وجل في سبحان الله في مسألة مسألة في, مسألة في خلف يعني فتقول تزوجت وكانت لي حما حماتها يعني وحماتها مصر أن البنت تروح مرة يوم جمعة عند باب مسجد ومش ما تعمل إيه تسكب لبن أمام بادي المسجد وال... والخارجين من صلاة الجمعة يمر على اللبن عشان لو مروا على اللبن أستطيع البيت يتخالف أنا فاعل البيت قالت لي كده قلت لها إنا لله وإن أليه راجعون الله لها له بنتي ده سبحانه ومش الكهينة هو إيه اللي هينفع اللبن هينفعك البنت رفضت رفض بات حتى كان الأمر يقام بينها وبين حماتها مشكلة شديدة إن الحما مصر على اللبن والبنت مصر على عدم اللبن على عدم اللي هو هذا الأمر الحرام يعني سبحان الله نعمة ربي ثم إنه مسألة شركية ثم إني أتوكل على الله. ثم إني أتوليني كل الأسباب المنسيه الاستعانة بالله توكل عليه قصه الاستغفار الدعاء. الدعاء. الدعاء طبعا بكل الطرق والأوقات المستجابة وبالأسماء الحسنا كل بعد فترة بعد ما بنأخذ طبعاً العلاج لا لا ننكر العلاج لكن هي إن أنت خلت بالأسباب الأسباب الشرعية قبل أن تدخل في أمور العلاج. لم تنكي إلا وقت واجيز جدا، بس بنت يقين يقين المتوكل الله. فإذا كان عندك نعمة من النعم وتظن إن النعمة دي تأخرت عليك شغيراً لكن أنت عندك يقين المتوكل لا تنسي يقين المتوكل على الله هاجر وقالت لن يضيعنا لن يضيعك بأي صورة إن كدك النعمة دي كده لا يضيعك إنه لا يأتي لك بالنعمة دي إذا الأرض لأن ممكن النعمة يضيعك بها أو لو تحشت عنك لا يضيعك بها يعني ممكن تكون نعمة هديك دي هي مضيعك وكون ضرر عليك إذا يحجب عنك نعمة من النعم وهو يرفعك بهذا الحجب حتى ما لديك أول ثم أمرك فلتتوكل على الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول سبحان الله فمنزلة التوكل تجتهد الحاج عليها وعباد الله تعالى حقا اذا إن امر أمر خروا إلى الله من يبين إلى الله سبحانه وتعالى متوكلين عليهم ذلك يسهل عليهم الأمر بعد كده إذا التوكل أنا بأخذ الأسلام ومتوكل على الله عز وجل يقول ابن, ابن القيم الحمد الله عليك. ولو توكل عبد على الله حق التوكل في إزالة جلل شوف ابن القيم هو إيه لو, لو العبد متوكل على الله باليقين شايفين اليقين اللي بيبقى مع المتوكل لازم يكون معاك في التوكل يقين يقول ابن القيم وكأن الله يُعينه لو جبل هايز سبحان رب العشر ربما يقول ابن القيم فإنه لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله فقط النبي صلى الله عليه وسلم مكانت الأحزاق وكان الصحابة ردوان الله عليهم يأتوا الحجر الصعب بيعملوا فيه إيه؟ هو يضربوا الله اكبر فتح حد سبحان الله يضربوا ما يضربش يفتح ما يضربش يكسروا الحجر ويقتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم علشان الرسول صلى الله عليه وسلم يكسر الحجر يقول النبي صلى الله عليه وليه الله أكبر فتح بلاد من الله أكبر وشء سبحان الله يعني يديل ربي سبحانه وتعالى المتواكل متوكل عنده يقين نفع نكسر حجر ذا وكانت سبحان الله غزل خلقه كله كمان بالتره الحجارة في هذا البلد هي القصيحة رقعة قصي جدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقين المتوكل المتواكل عنده سبحانه وتعالى يفعل ثم يرى, ثم يرى بعد هذا اليقين هذه سبحان مدائن الشام ومدائن ايه؟ ماذا تعني التوكل لغة؟ نحن نفذ التوكل بأحوال متوكلين ومزين نتوكل على الله برضو لكن ما نفهم ماذا معنى التوكل لغة؟ في التوكل من ناحية اللغة هو مصدر توكل يتوكل مأخذ مادة ايه وكل التي تدل على يعني ملخصة اعتماد على الغير في امر المال يعني التوكل هو اعتماد على الغير في امر المال راح واحد عنده قضية وكل محامي يبعتمر عليه <تصفيق> عليه في قضية معينة. ومن ذلك التوكل هو إظهار من التوكل ده ملام أنا رحت وكلت واحد يب أنا أظهرت العجز في الأمر واعتمدت على غيره أنا لو واحد الواحد في عمر مسألة ذيء أنا يب أنا كلا عاجز عن النقم بها ولا طبعا يبقى هو ولذلك يقيل وقيل في اللغة أيضا ووكل فلان راكل فلان إذا ضيع ره متكلاً على غيره وقيل والوكالة في الدابة كل جلوة في الدابة أن يسير بسير الآخر يعني بياخد دابة ومشي وراءه كأنه بيتبعه. وقيل التوكيل أن تعتمر على غيرك وتجعله نائبا عنك في مسألة. وده كل الحاجات وقيل تواكل القوم إذا اتكل بعضهم على إيه؟ أو زي كأنه القوم بيتواكل. والاسم الإسم من الوكيلة و الإسم من هي عقيل أيضاً، ويقال فلان وكل فلان أو وكلة وكلة أو تكلة أي عاجز عن يرمر بأمره فوكله لإيه إلى غيره. ويقال أيضاً في الفرس أنه واكل يعني يتكل على صاحبه في العدل، ويحتاج إلى الضرب، فلان ما تقولي واكل يعني مش واكل يعني واكل بيكون آكل يعني بس حنا الأسف بلغتنا العربية بيكون طعيفة يعني. واكل يعني بيحتاج الضرب علشان إيه؟ يمشي ومن توكل على الله بقى الذي علم أن الله كافيا فالمتوكل على الله هو علم أن الله كافي الرزق وكاف بامر فيمكن ان يركن الشديد فيركن الى الله وحده ولا يتوكل على غيره فيمكن الى الله وحده ولا يتوكل على ليس مما نسمع ولذلك لا نتوكل على الله سبحانه يقال وكل بالله وتوكل عليه واتكل بمعنى استسلم إلى الله ويقال في ذلك وكلت أمر إلى فلان ألا إجاءت لي واعتمدت عليه في مسألة كما ذكرنا سابعا ولذلك نقول سبحان الله ورد في هذه المسألة أخرى في أمر التوكل بالافراد والجمع والماضي والمضايع وكذا في اللغة العربية طبعا كثير يعني ورد حديث وقيل أن ذلك الحديث ضعيف هو إيه؟ وهذا الجهد وعليك إيه؟ وقيل هذا الحديث حتى بيقول في حديث عثمان اللهم استعان اللهم صبرا وعلى الله التفلان وأيضا من أسماء الوكالة ووكيل اسماء الله سبحانه وتعالى وقيل أن هذا الحديث أيضا لكن وكالة العبد الرب ماذا تعني فأما وكالة العبد الرب قيل وكلنا بها كما قال ربي ربنا سبحانه وتعالى وقل قال في كتابه الكريم وكلنا بها قوما ليس بها بايه بكافرين يعني وكل الانبياء بس وكان غير كلمه الله يعني وكانه هنا في هذه المساله وكالة الانبياء في مسألة ايه مسألة مساله الدين يعني كان هو واخدين كان وضع ربي سبحانه وتعالى الرساله وأصبح في يعني هذه الرساله مسؤول في الأرض ناس يقوموا بنشر هذه الرساله عن الله سبحانه وتعالى بنقل بشره وايه والنظر. ولذلك يقول ابن عباس في هذا الأمر هم الأنصار أهل المدينة. هم الأنصار أهل المدينة. والصاب أن من قام به إيمان ودع لهم كل اللي هم الأنبياء. ولذلك قيل من أسماء الله جمعًا اللي هو الوكيل من أسماء الله الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى. المبكر إليه اللي هو رب سبحانه وتعالى. نوكل إليه الأمر كما يقول في ابن أثير في أسماء الله سبحانه وتعالى الوكيل أي القائم وحده على أمرك. ولذلك تيجي تتوكل على الله عز وجل. لازم تكوني مخلصة في إنك القائم وحده على أمرك هو الله عزوجل قيوم السماتورات لازم تظني تكوني على يقين أن القائم على أمرك هو قيوم السماتورات نقول هو الموكول إليه بالأمر زيك سبحان الله إلى من ي... إلى من وكي الأمر ألم توكلي أمرك قيله الموكول إليه نقسم إلى واحد من يستحق أن يكون موكولا إليه من الوحيد الذي يستحق أن يكون موكولا إليه قيل من يستحق أن يكون موكولاً إيه؟ لا بذاته ولكن بالتفود والتوكيل وهذا ناقص. فوضأ أمر المحامي فلان هذا لكن إذا كان مستحق بذاته أن توكلي إليه أمرك ومن؟ الله, الله, الله, الله. واحد. لأنه ممكن تبقى سبحان الله إبعاء الأسنة لتوكيل أمرك ليه ده يكون في صفات ضعف. أما الله عز وجل التي توكلي إليه أمرك سبحانه وتعالى وله إيه؟ المثل الأعلى كل امور كل اسماءه جل الجلال والكمال صفات جلال وصفات كمال فانت بتوكلي امرك لمن, لمن بما يضاف الكلام الجمال و الكمال ولذلك الوقيل فيه ينقص لمن يفي بكل a وكل عليه تاما. إنت ما وفاء تاما اذ وكلت امرك يا وكلت بكل ولا يكون ذلك أما إذا كان الذي يقول يقدر يوفي بعض الأشياء ويقول لك والله أنا ما قدرتش أقوم بعض الأشياء لأن مثلا المحكمة كان فيها كذا يبقى لها دشر يبقى لها ستين ويقوم بإيه؟ بالمسألة أو بهذا الأمر زين كذلك؟ طيب الوكيل في في الكرآن الكريم ذكر في ذكر فيهم المفسرون أسماء كتير جدا أو معاني كثيرة جدا قالوا في أسماء الوكيل قالوا حفيظا لكم كسم الله وكيل عليكم يعني حفيظ احفظك وحصى عليكم عمالك وكذا قيله وكذا وقيل تأتي بمعنى من الله عز وجل الحفِيظ لكم وتأتي بمعنى كفيل بأموركم قيل ذلك أيضا علماء يعني قال ذلك العلماء وقيل أيضا كما هو الذي تتوكلي عليه في وطافويد أم الأم الأم عمرك إليه في كل ما تحتاج فأمر الدين بأمرك فلا وكيك إلا من إلهنا سبحانه وتعالى وهذا لا يصح إلا من الله وحده وجل وعلا ولهذا حذر من اتخاذ وكي لغير من على من نتوكل؟ الله يتوكله إن كنتم مؤمنين وذلك يقول العلماء هل يصح أن نقول أن الله وكل أو يبكل أحد من, العباد وكل أحد من العباد؟ يقول العلماء هذا لا صح كما لكن هل يصح أن يقول أن أحدا ما وكيل الله عز وجل؟ خلي باني نعم بإقامة الدين زي ما وكل إيه؟ الأنبياء أما هل يصح أن يقول أن أحد وكيل الله؟ لا طبعا هذا الأمر لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى وكيل إيه؟ كل خلقه أما العبد فإن العبد يوكل إي ربه فنعم من يوكل إليه بتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى طيب ده كل ده كل الكلام السبب ده كل ده معنى لفظا طب ماذا التوكل اللي هو إصطلاحاً بقى علشان نقدر نعمله وأنا توكل على الله سبحانه وتعالى التوكل إصطلاحاً يقال هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع أي مضار. أنا بأخذ, بأخذ بالأسباب و رايح مشوار ده والمشوار ده قد يكون لي ضرر لا أنا متوكلة على الله ناس مشوار وهيقول لك مثلا إيه, إيه يعني ده انت ممكن في الطريق حد هى بربك ده انت ممكن في الطريق حد هى ترصدك ده انت ممكن حد هى ازيكي ادولي لا معنى شيء و انت خرجة من بيتك بتقولي إيه باسم الله راكلت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وتقولي بعد كده الدعاء فين الباب بتوكل على الله في حفز مين؟ الله أنت لما بتقفي لي بالك بتحفظي بيتك بمن بحجز من الله ولذلك نقول في هذا لم يقولوا إنه في هذا يقول العلماء فالتوكل هو الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس كفى للعبد أن يعلم أن التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس يعني زي ما الوخطة بتقول كده وأنت بتقفي لي بالك وبتخرج بتقولي بسم الله توكلت على الوقت. وتوني الدعاء اللي انت عفاة بعد ذلك انت وانت في بابك وتتوكن على الله في حفز ايه؟ لا لو انت وانت اي انسان خلي بالك من بيتي هيقدر يحفظك بيت؟ لا. ابدا الحافظ واحده هو رب سبحانه وتعالى ولذلك هنا في امر اللي هي ابن القيم الجوزية قال ايه؟ التوكل من اعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب ويدفع عنها المقروب لما تيجي تشفي مثلا اي مقروب في حياتك تاخد الاسباب ان انت ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من المكرور ده لكن بتقولي اللهم انا توكلت في الامر على الله اعز وجل بتروحي للطبيب وبتقولي يقول لك الطبيب ده ولا الطبيب ده ولا الطبيب ده يقول لي والله انا هاخد هاخد بالاسباب انا هروح للطبيب ده وانا استخرت وفوضت امري الى الله على الله في مسالتي في حقيقه الامر الشفاء بس لما الشفاء مش عن الطبيب ده ده بيأتي بتوكلك على وأن الله عز وجل مقدر لك يهزم ولكن نقول ولكن من تمام التوكل عدم مركل الأسفل بمعنى لو رحت الإنسان مثلا ولقيت الشفاء جعلق دي متقوليش بقى للناس إيه ده الراجب ده كان وكان وكان ده هو ده اللي شفاكي لا. لا اللي شفاكي الله بيتي توكلت ربي الذي عز وجل الذي توكلت عليه أما هذا بالهدم كان سبب واحنا تقول لك والله ديني سبحان الله لبناتك أو اولادك مثلا اعمل كذا وكذا وكذا وكذا ولو عملتي كذا يجيلهم الخير كله كذا كذا بتقولي انا باخد بكل الاسباب الشرعيه واتوكل على الله ولو كان خير هيجيرهم الخير ولو كان شر اللي هي من عن الشر عن الله عز وجل توكل على الله قمة التوكل على الله من الإنسان ولكن، لكن، نعم، ولذلك من ضمن الأسباب اللي هي ضعف شديد في التوكل إن الإنسان يفهم تماماً أن تذهب وتقول له مفلانة إيه؟ أنا هتوكل على الله وعليك في المسألة دي لا, لا. أنت توكلتي على الله فقط ثم على العبد الفقير فيما يستطيع بقدر الله عز وجل أو بإن رب سبحانه وتعالى ولذلك من تمام التوكل عدم الركون للأسباب ما تظنيش بقى أن أنت الأسباب ثم أنا خدت بالأسباب واحدة وتقول طب ما أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا طب ليه طب ما أنا دعيت ربنا طب ما أنا دعيت ربنا طب ليه ما جابليش اللي أنا أريدها لا أنت خدت بالأسباب وتوكلتي على الله وما جالكيش المسألة دي في حيحكم لا يعلمها ربي سبحانه وتعالى إذن لو قلت توكلك حق التوكل ما سألتي هذا السؤال اللي دينا مش متوكل حق التواكل يسأل السؤال ده. طب ليه؟ ولذلك نقول قطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبي قيام بالله فقط. يكون قلب المتوكل قيام بالله فقط. يعني كل شيء الجفاء التعلق بالله وحده. أما الأسباب بنأخذها. زي بعد كده طبعا معتبر استخر التواكل. يعني زي مثلا بنقول اللي بناخذ بالأسباب الشرعية وبناخذ باللفظ الشرعيه. وبناخد مش عارفه ايه بيقول لو مثلا في سبحان الله في سحر او كذا بيبقى فيه حاجه اشياء بتتفعل للمسحور وكذا لكن مش هي دي السبب في ازاله السحر السبب المن الذي ام من الذي يملك الأسباب سبحان سبحانه وتعالى ولذلك منهم من يقول التوكل معلق ولذلك التوكل كله متعلق بربيه ربي هو رب العالمين يقال أن التوكل متعلق بالربيه، ماذا يعني التوكل متعلق بالربيه؟ رب سبحانه وتعالى هو الملك، هو المدبر، هو اللي بيشفي، هو اللي بيرزوك، هو اللي هيديك الخرف، هو اللي هيديك الزوج، وخدت بالأسباب، ولم يأتيك الشيء، اعلني أنه الرب، وكوني على يقين أن الخير بينه وحده وأنك أخذتني بالأسباب، والذي يملك الأسباب هو الله وتوكلت على الله عز وجل فلا تركني بعد ذلك للأسباب ولكن اطمئنني بمسبب الأسباب وهو رب العالمين ليك أخلي معكمين في هذا المسألة في التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ورفع المضار كما قال الجميع مع فعل الأسباب ما تقول إيش بقى أنا طب برش أتعالك لا أخذي الأسباب خذي بالأسباب برش عمل رقش يشرعي لا أخذي بالأسباب اللي حنا نقول عليها الأسباب. خاصة الأسباب المنسية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 lakim in inima nu este tocul la Allah niste catel kde tot bun a agaete iar Rabbul zupni ca zei Rabbul zupni ca zei, lakim e in faptul ca nu are tocul la Allah fa e Subhanahu ta tot bun a dat vorbina Subhanahu ta la catel kde tot bun a avut tot bun a avut tot bun a avut tot bun a a avut tot bun a avut tot bun a avut tot bun a avut tot bun a avut tot bun a avut a avut tot bun a avut tot bun حقيقة التوكل كما عرفوها العلماء الثقة بما عند الله واليأس ما في أيدي الناس والتوكل واعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب مع كامل اليقين أن تعلم أن الله هو الرزاق وأنه الخالق وأنه المعيد وأنه المميد وأنه المدبر ولا رب سواه ولذلك يتو... يتعامل أو يكون العبد متوكلا يتناول هذا التوكل على الله لعين الله على تعالى كل هيا يأخذ بهذي الأسباب فربنا سبحانه وتعالى إيه يعطيه ما لا يقدر عليه فوياخذ الأسباب لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما لا يقدر عليه كما قل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فالاستعانة تكون على الأعمال والتوكل عام والاستعانة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد ومن العبر التواكؤ وإياك نستعين ليوم أخز باب إيه نعم ولذلك فالتوكل مجلبه للمنفعه ودفع المضر ولو انهم رضوا ما الله ايه ورسوله وقالوا حسبي الله سيؤتينا الله من فضله ورسولنا انما إن لو, لو عملوا كده لاتهم الله سبحانه وتعالى من كل شمال يحتسب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فعبودهم فتوكل على قوم بعباده سبحانه وتعالى وقلبك بعباده الله الواحد الديان عليه, عليه, عليه توكلت ولا يهني انا عليه توكل ثم عود الى ونيت الى الله سبحانه وتعالى ولذلك لما قسم العلماء في Fias, e قبل 10, o الى edacie, e la 10, o mică edacie, e la 10, o في edacie, e la 10, ماذا mică edacie, e la 10, o mică edacie, e la 10, o mică edacie, e la 10, o mică edacie, e la 10, o mică سألت رب سبحانه وتعالى بصدر وأخذت بالأسباع وتوكلت على الله وشفك لو أي إنسان سبحان الله يكون يتقى الله وقالت له إني لعمل كمانا ولكن جاء آتني زوجا صالح هيسخر لها زي الأختي كده اللي كانت بتكلمت وكانت كنت لأستطيع أن أذهب عمرك ولا أحلم أن أطلع عمرك ولا أتصور أن أطلع لكن في يوم من الأيام سبحان الله يعني خصئص كأننا كأن جارت لها أطلع أن تزيد عمرك لا عندك المال أشخص عجل ولا عندك الإعلامي، ما فيش عندك الإمكانيات للطلب. تقول والله لم ينضب إلا قليلاً، جدا حتى دخل في قلبي شيء، لكنني فوضت أميرالعام. حتى ألب إمرأة تطرق بابي وتقول لها يا هل ممكن تيجي وراءك عشان عايزين أختار كذا واحد كده عشان يطول عمره، من اللي ما عندهم شيء الإمكانيات للطعام. الأمر على الله وتعالى ما تزمني، لأنه خليل رفض سبحانه وتعالى. فلذلك إن عامة الأسباب لا. بس الذي يسبب من أسباب هل جاء إليه وتقول في التوكل طفل عمره عشر سنوات هل علينا اللي هو التحجم أمامه ولبس يعني مميز. إذا مميز طبعاً أنه قمتلك الولد يميز يعني دلوقتي بقى ثلاث سنين بيميز ما شاء الله ما هو سن الولد الذي نرتدي أمامه الحجاب الذي يميز وأنتوا عارفين دلوقتي ما شاء الله أقوة إلا بالله بيميزه تماماً يعني لثلاث السنوات يعرفون المرأة الجميله مش الجميله اذهب يعني عارفين يعني ومن الناس اقول انا فلان اذا قيل ارجع ارجع, ارجع نلتمس لهم العذر ندخل بيوت الغير بدون اذن لو في مشكلة حريق طبعا طبعا دي محتاجه عشان تدخلي تطفي الحريق طبعا حبيبتي كنا تدخلي تطفي الحريق بدون اذن طبعا علم الناس الله لا معكم هل السبب في نزول هذه الايه باستئذان سيدنا عمر بن فيها اقول لكم ان شاء الله باذن الله في ذلك الامر بتقول الوقت دل أنا عندي أرض وإن شاء الله سوف أبنيها هل أدفع عليها زكاة مال أم لا مع العلم أني لن أبيعها قطعة الأرض التي يملكها الإنسان وهي ليست من عروض التجارة هي قطعة أرض مش عروض مش هم عليها إيه فليس لها زكاة مال إلا إذا تقول أنا هبيعها يبقى من هنا تبتدي تحسب لها يحول عليها الحوض تبتدي من عروض التجارة. فخل... ما هي منها؟ ما هي ما هي دقتها مختلفة لو قالت لا بيع عرض. لا لا يبقى هي جات لها بيع إما هي دي هبتاجر فيها. بعدين ما في حالة هذه عروض تجارة. في حالة في حالة بحث الأح حالات الأشد احتياجا اللي أطعمنا مستعارات المناسبة هل دخول المنزل على غير موعد مع أزمة لا هنا أحيانا في أمور بتحتاج إلى البحث. لانا لا مش عايز لكم ان بعض الناس بتجيب شوق كده متوضعة عشان تروح تشوف الحالة هناك فدي بحالة انت مش دخلة علشان تتجسس على ايه مش دخلة علشان يدخل عيني في البيت وكن دخلة تشوف الحالة عشان تقول يا اه يا فقد فقد مال تقول, تقول فقد مال معين من مع البيت وقد تم البحث عليه ولم نجده هل هناك دواء معين يقال اللهم ما عليك ضلتك يا رب العالمين نعم صوت المرأة ليس بعورة، ما دام نتحدث بكل خير وكلام الله سبحانه وهدي رسوله ما دام الكلام راقي وما شاء الله، لكن. لكل أدب وأخلاق و يتحدثون في أمور ذنوم وليس كذلك نعم بس في أحيانًا ممكن إذا نحنا بنرتفع صوتنا أحيانًا إذا نحنا أحيانًا بيبقى فيه كلمة وهم ده اللي أنا عايز أقولك عليه أي صوت المرأة ليس راوع إذا كانت المرأة تتكلم بإيه نعم لأن كانت الصحابة كانت استفدت يوم كان السيد عائشة لكن الفكرة أحيانًا اللي يبغى يتطرق المجلس إيه ضحكه بتاع في امر فعشان كده بنقول لا ما يصرح جننا ايه في الوقت ده نعم وطبعا انتوا كلكم بتضحكوا يعني هنبقى بدل ما انا كمان وانتم كمان معايا في الامر بقى في نعم من الايه سبحان الله احبتي ست اخول اول مرة احضر درس اليوم وكأن الله اجرى اجرى لي ما احتاجه لي من دعم نفسي على لساني Allahumma aamiin, ya Rabbi min. Allah ta'fiq amr li, yurahfiy gaqli wa qalbi asa Rabbi an yafta'h luk abwab al khayr. Într-adevăr, am abwab al khayr. Ei, ta'kooli saile. Ana u zaka'ra alm shar'iy, omenzi asebouk. L-am anul. U zaka'ra, aduc إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لعيدك لأن العلم الشرعي خلي بالك العلم الشرعي أعظم قبل الجنة العلم الشرعي جهاد في سبيل الله وإنتي جاء تتعليم العلم الشرعي وتعرفوا وإنتي جاكي من المسجد عشان تتعلم العلم الشرعي مثلا لكي أجر حجة نعم تخيلي بقى الشيطان ربالك أنه يتبع لكي أجر حجة ومتعلم ببيتك كده سمح الله ينضع لك بذلك بالعكس هاي سأقولك يا أطروح يا, يا أولي الدنيا لا لا أقول ذلك هيكسلك هذا الأمر استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وخلك نفسك بالقوة لأن دائما من نحبتهم الشيطان في البيت أو في عدم تعلم العلم الشرعي أو في هذه أمور تأكدي أن ذلك تلبيس إبليس من مداخل إبليس نسأل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك أكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم أحمد الله طبعاً ما حن في إيه؟ يعني مش مش أصلاً شرعنا شرع ولا نقولهم ما بتاعنا متعمد؟ هؤلاء لا ما عد متعمد لا لا كل ده هذه رسوم طبعاً طبعاً طبعاً يا حبيبي Mă simt ca și cum ai fi 100 ان ani, dar poți să-i faci un alt, dar să-l cade mai omni. Dar e cinii la فيه eliză, عن e întotdeauna, dar e هل ea, ca tu fii And Am are يعني أطيب زينتها زي ولكسها ولكسها كذا في تبرغة لا تراعي تماما أنها في في عبادة لله عز وجل تخلي بالها ما تخرجش وما تتأخرش بره بيتها يعني حتى لو كانت تتحدى بدرس علم قبل صلاة المغرب تكون في بيتها وتصلي ممكن المغرب في بيتها حتى يكون الأمر في التأخير لكن أن ترتدي المرأة سياب وهي لفسها وهي مشي في عدة وهي في عدة وترتدي السياب زينة يبقى هي مشوخنا بالها أبدا إن هي خرجة بالشكل ده ممكن أي إنسان سبحان الله يعني وهي في الطريق تقع في معصية شديدة فالنراعي هذه المسائل بناتي إذا كان الشرع بعض العلماء بعض العلماء لم يبيحوا لها قروء من بيتها بالمرة البعض قال ممكن تخرج إذا كانت تسلع ما تحضر درس علمي طيب قلبها أو تخرج عشان تتعلم قرآن لتجت علم وترجع على بيتها لكن زيارات لا تت لا عشان تخرج تروح لبيت ولدها لا الطبيب إذا كان طبيب إذا كانت مضطرة للطبيب إذا كانت مضطرة للمحكمة إذا كانت مضطرة للعمل إذا كانت كان فقط فقط أما في غير ذلك لا فالمفروض أن النساء تعرّي تراعي ذلك لأن بعض النساء بالمسألة فيها تسيير شديد وتهور شديد في شرع الله فعلينا الاتباع أمر الله عز وجل